Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hala taala insan içinin, خلقنا الإنسان <سؤال> من نطفتنا مشاج النبت إليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل تَدَنَى لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلُ وَأَغْلَالٌ وَسَعِيرًا إِنَّ الْبَرَرَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوالير من في الضّت قدروها تقديراً ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زن جبلاً عينا فيها تسمى سلسبيلاً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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله. إن اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا ليما